شيعا إحنا الرافضة بس نوال المرتضى شيعا شيعا الله كل الفلاك أصبح إليك يا زدة اسكندر والخالبك ما بايعك يا ويلب المحشر يا ويلب ها فوتيها لك يوم الحشر شنو اله يمك عدو انطاب لك يوم الحشر شنو والى يمك عدو اي بدنا كتبنا نجدتنا بدنا فيتنا نجدتنا يا علي يا علي نحن الرافضة بس نوال المرتضى شيعة شيعة نحن الرافضة بس نوال المرتضى مولاي اسمع شقول الأستاذ الأديب الشاعر حسن هادي الكاظمي في حق إمامك يقول نهجك يصوب نهجك نهجك يصوب ما يلعذيب وسط القلب نشان قلب المحيب ليه ينجذيب عن ما عرفه وإيمان صيح يا علي يا علي, يا علي, يا علي <تصفيق> نهجك يصوب ما اصقل قلبنيشان قلب المحب لا ينجذب عن ما عرفوا ايمان هاخذها بيتوهدبنا من المهاد يا حي من المهاد عن المعرفه وعن المعتقدات بيتوهدبنا من المهاد هي عن المعرفه وعن المعتقدات hay qalb nada asal murada hay qalb nada asal احنا الرافضة الله شيح احنا الرافضة بس نوع الله حبك جره طعف وسره قل يسر في دمانك صباح كف ورجاح يا راف علوان حبك جره طافوا سعين ظل يزرب ادمان حشقت صباح كف ورجاح يا رافع الوان يا رافع الوان حبك عبادة للمشار حبك عبادة للمشار واللي جي فبحح اكسار حبك عبادة للمشار واللي جي فبحح اكسار حبك حملنا بقعد قدنا حبك <حملة بيقعد يقنى. تصفيق> <شيحة> <شيحة> <شيحة> صاح الوحي حيدر ولي ساق العريش كور انت الوصي بعد النبي البار بي صاح الوحي حيدر ولي ساق العريش كور انت الوصي بعد النبي البار ب يبشر نقت الها تعرفك يا لعنه خالفك الافلاك لها تعرفك الله يا خالفك يا خالفك يا خالفك ए अल्लाह यल अल खालिक ए मरबना नस्से वल हादी वस्से मरबना नस्से वल صل على محمد وآل محمد